بسم <تصفيق> <Come on. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 في نأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نوشر شر محدثاتها الأمور محدثاتها وكل كل محدثه بدعه الأمور كل بدعه محدثة وبعض فعقيدة السلف نعم فعقيده السلف الصالح في الجنه ونعيمها <تصفيق> هذه السلسله المباركه ان شاء الله والتي بداناها منذ عده اشهر <تصفيق> والتي فيها العظه ومو لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد وكذا فيها تصحيح الاعتقاد لمن اضطربت عليه الأمور في هذا الباب وقد تكلمنا في الخطب الأخيرة عن أعظم نعيم لاهل الجنة و النظر الى وجه الله عز وجل ونتحدث اليوم عن مساله ايضا عظيمه فارق فيها اهل السنه غيرهم من اهل البدع في بقاء الجنة وعدم فنائها، فمن الجنة باقية دائمة، إن الجنة باقية دائمة، لا تفنى ولا تزول ولا تبيد ابدا وقد دلت عدة ايات في كتاب الله عز وجل على هذه العقيده منها قول الله عز وجل اعطاءا غير مجدود ومنها قول الله عز وجل ان هذا رزقنا ما له من نفاد ان هذا لرزقون ما له من نفاد قال ابن جرير في جامع البيان <تصفيق> اي ليس له انقطاع عنهم <تصفيق> ليس له عنهم انقطاع ولا له فناء <تصفيق> وذلك انهم كلما اخذوا ثمره من, من, من ثمار شجره من اشجارها <تصفيق> فأكلوها عادت مكانها أخرى مثلها فذلك لهم دائم أبدا عادت مكانها أخرى مثلها فذلك لهم دائم أبدا لا ينقطع انقطاع ما كان أهل الدنيا أوتوه أنا ما أوتوه في الدنيا فانقطع بالفناء ونفد بالإنفاذ <تصفيق> وقال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المطقون تجري من تحتها الأنار أكلها دائما وظلها <تصفيق> تلك عقبة الذين اتقوا عقبة الكافرين النار <تصفيق> قال ابن جرير في جامع البيان <تصفيق> أكلها دائما وظلها <تصفيق> يعني ما يؤكل فيها يقول ودائم لأهلها لا ينقطع عنهم ولا يزول ولا يبيت ولكنه ثابت إلى غير نهاية وظلها يقول وظلها أيضا دائم لأنه لا شمس فيها ليس في الجنة شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار نعم وقال الله عز وجل لا ينسوهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أي اهل الجنة أوه. لا يخرجون من الجنة ابدا خالدين فيها ابدا وهذه تكررت في عدة ايات خالدين فيها ابدا اه ومن اسماء الجنه دار المقامه اي ان اصحابها يقيمون فيها اقامه دائمه هم لا يضعون عنها ولا يرتحلون كما قال سبحانه في حق اهل الجنه وقال الحمد لله الذي اذهب الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب آه. الذي احل لنا دار المقامه من فضله أي دار الاقامه الدائمه ده. وجاءت ايضا عده ادله من السنه على اثبات هذه العقيدة أو منها وأولها ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يمأس لا تبل ثيابه ولا يفنى شبابه آه. والدليل الثاني ما اخرجه مسلم ايضا من حديث الاغر وعن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونود أن تلكموا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون نعم الدليل الثالث ما أخرجه البخاري ومسلم الحديث ابن عمر رضي الله عنهما لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وفي لفظ لمسلم كل خالد بما هو فيه كل خالد فيما هو فيه الدليل الرابع ما اخرجه أيضا البخاري ومسلم الحديثي عمر, عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان اباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار اتي بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد أهل ويزداد النار حزنا إلى حزنهم والدليل الخامس لما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة الكبش الأملح فينادي منادن يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي منادن يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هو الموت وكلهم قد راه فيذبح ثم يقول يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر هم في غفلة <تصفيق> قال وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون <تصفيق> هم في غفلة أي <تصفيق> في غفلة عن هذه الحقيقة العظيمة إنما <تصفيق> أن الجنة لا موت فيها ولا نهايه لها وان النار لمن كان هو من أهلها من الكفار والمنافقين والزنادقه الملحدين ايضا لا موت فيها خالدين فيها ابدا ومسألة ذبح, ذبح الموت قد تضاربت فيها أقوال أهل البدع بين متأول وناف ومتخرص على الله بغير علم وقد حسم هذه المسألة أهل السنة ونقل قولهم الإمام ابن قيم الجوزية ورد على شبهه المتهوكين <تصفيق> فقال كما في حاله الارواح وهذا الكبش والادجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقه <تصفيق> يعني لم يرى اهل الجنه واهل النار الموت في صوره حقيقيه وهو يذبح حقيقه لا خيال ولا تمثيل كما اخطا في بعض الناس خطا قبيحا وقال الموت عرض والعرض لا يتجسم فضلا على ان يذبح هذا لا يصح فان الله سبحانه ومن ينشئ من الموت صورة كبش يزجى كما ينشئ من الاعمال من صورا معاينه يثاب بها ويعاقب والله تعالى ينشئ من الاعراض اجساما تكون الاعراض ماده لها وينشئ من نعم من الأجسام أعراضا كما ينشئ سبحانه إنا إنا متعال من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساما فالاقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى ولا يستلزم جمعا بين النقيدين ولا شيء من المحال ولا حاجة من إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل وسببه قله الفهم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه فظن هذا القائل ان لفظ الحديث يدل على ان نفس العرض يصبح اي ان الموت كعرض دون ان يصير جسما يصبح وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير ويصير مكانه جسم يصبح ليس هو على الحقيقة ولم يهتدي الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض اجساما ويجعلها ويجعلها ماده لها كما في الصحيح تجيء البقره و ال عمران يوم القيامه كانهما غمامتان فهذه هي القراءه التي ينشئها التي الله سبحانه وتعالى غمامتين وكذلك قوله في الحديث الاخر نعم إنما يتذكرون من جلال الله من تزبيحه نعم وتهليله وتحميده نعم يتعاطفن حول العرش لهم لهن دوي كدوي النحر نعم يذكرن بصاحبهن وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه أهنم للصورة التي يراها فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح وأنا عملك السيء وهذه حقيقة لا خيال ولكن الله سبحانه أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة أي عند المرور على الصراط إلا نفس إيمانهم أو إلى نفس إيمانهم إن شاء الله سبحانه وله منه نورا يسعى بين أيديهم أنا فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص ولو لم يرد به النص فورود أن نص به من باب تطابق السمع والعقل فمنتهى كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله هو كلام من محقق امام عارف بعقيدة اهل السنة وعارف ايضا بعقيدة الفرق المناهضة الاهل السنة فلما عرف الحق وعرف الباطل أظهر الحق وانتصر له هذه القوة وضحض الباطل وجعله هباء منصورة آه. وهذه هي قوة الحق آمم الله عز وجل جعل الحق قوة آه. بها تقام الحجه على نفوس اهل الباطل نعم <تصفيق> <تصفيق>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 فقد ذكر ابن قيم الجوزية في حادي الأرواح نعم أن الناس اختلفوا في مسألة فناء الجنة والنار إلى أقوال أو على أقوال ثلاثة القول الأول أن الجنة والنار فانيتان غير ابديتين والثاني أنهما باقيتان لا تفنان ابدا وقول الثالث أن الجنة باقيه أن الجنة تباقية أبداً وأن النار تفنى، فأما القول الأول فقد عزاه ابن القيم كما قال، فأما إلى الجهل ابن صفوان فقال. فأما القول بفنائهما فهو قول قاله الجهم ابن صفوان <تصفيق> إمام المعطلة الجهمية وليس له فيه سلف قد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أحد من همة الإسلام ولا قال به احد من اهل السنه هذا القول مما انكره عليه وعلى اتباعه ائمه الاسلام وكفروهم به وصاحوا به من اقطار الارض كما ذكره عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنه هنا خارجه ابن مصعب انه قال كفرت الجهمية بثلاث آيات من كتاب الله بقول الله سبحانه اكلها دائم وظلها هم يقولون لا يدوم وبقول الله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هم يقولون ينفد وبقول الله عز وجل ما عندكم ينفد ومعند الله باق وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة في المجلد الأول ثم إنه في أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية حدثت بدعة الجهمية منكرة في الصفات وكان أول من أظهر ذلك الجعد ابن نعم، ثم قال ثم ظهر بهذا المذهب الجهم ابن صفوان ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة وهؤلاء أول من عرف عنهم في الاسلام في الإسلام أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من الأعراض وقالوا الأجسام لم لا تنفك عن أعراض محدثه وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يصبق الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي عورضوا بالمستقبل ف. فطرد إماما هذه الطريقة <تصفيق> هذا الأصل وهما إمام الجهمية الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف امام المعتزله وقال بامتناع دوام الحوادث في المستقبل والماضي أهنى. أهنى. ثم ان جهما قال اذا كان الامر كذلك لزم فناء الجنه والنار لأنه يلزم على اصله ان الحوادث يجب ان تكون لها نهايه لا تستمر لأن مخلوقه وأنه يعدم كل ما سوى الله كما كان ما سواه معدوما وكان هذا مما أنكره السلف والائمه على الجهميه وعدوه من كفرهم وما ذي ما من ذيلي فقال ومن الدليل إنما دل على انقطاع الحوادث فقط فيمكن بقاء الجنة والنار لكن تنقطع الحركات فيبقى اهل الجنه والنار ساكنين ليس فيهما حركه اصلا ولا شيء يحدث ولزيمه على ذلك ان يثبت اجساما باقيه دائماً دائمه خاليه عن الحوادث فيلزم وجود اجسام بلا حوادث فينتقد الاصل الذي اصلوه وان الاجسام لا تخلو عن الحوادث هذا كله تناقض <تصفيق> ثم ان هؤلاء الجهميه اصحاب هذا الاصل المبتدع احتاجوا ان يلتزموا طرد هذا الاصل فقالوا ان الرب لا تقوم به الصفات ولا الافعال فانها اعراض وحوادث وهذه لا تقوم الا بجسم ولا جسام مخدث فيلزم ان لا يقوم بالرب علم ولا قدره ولا كلام ولا مشيئه ولا رحمه ولا رضا ولا غضب ولا غير, غير ذلك ولا غير ذلك من الصفات بل جميع ما يوصف به من ذلك فانه مخلوق منفصل عنه نعم انتهى كلام الشيخ الاسلام <تصفيق> فكما هو ظاهر ان اهل البدع يتخبطون لانهم حكموا الاراء والعقول الفاسده على شرع الله <تصفيق> فلم يقفوا عند النصوص فقعدوا قواعد واصلوا اصولا ثم تحاكموا اليها وحاكموا بها النصوصة بدلا أن يحكموا بالنصوص على هذه القواعد التي ابتدعوها فطردوا هذا الأصل الفاسد وأن الحوادث أن الحوادث يجب أن تنتهي وأنه لا, لا أول لها او أنه يجب أن يكون لها بداية ونهاية وحكموا هذا الأصل على النصوص التي قطعت بأن الجنة والنار لا تفنيان ابدا ولا تزولان وهذا كله من شؤم البدعة والاحداث في دين الله فلعب بهم الشيطان وجرهم إلى إنكار النصوص القطعية التي قطعت بأن الجنة لا نهاية لها وأن أهلها لا يزالون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون ولا ينقطعون عنها خالدون فيها خالدين فيها ولذلك من أراد السلامة فعليه أن يلزم النصوص وأن لا يتبع الأهواء والأراء التي بنيت على التحاكم إلى العقول الفاسدة ولم تبنى على التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم